أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهن كهم المفنيحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها زواج أولئك لهم عذاب هين 119. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم 111. خالدين فيما وعد الله حقا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 أتنا فينا من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالم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 وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن، حملته أمه وهن على وهن وفي صاله ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون يا بني فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك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 والأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ وأسبغ عليكم يعمه ظاهرته وباطنه ومن الناس من يجادل فين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 ثمسك فقد تمسك بالعروه المثقا والى الله عاقبه الامر ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئه نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غنيب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد والبحر يمده من بعده سبعة أبوحور ما نفدت ما نفدت كلمات الله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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ولا يغرنكم دين الغرور إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما كسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تمو.